كم عدد الحديثين الأربعين نوعاً التي في ضعف وما هي إن أمكن التذكر بعضها الآن الحصل الآن لا يحضرني من الحديث مثلا من حسن استمر يتركوا ماله يعني حديث ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد في ما في أدي الناس يحبك الناس وحديث لا يؤمن لأحدكم حتى يكون هواه تبع لما جئت به وهذا ك عدد من الأحديث في هذا الصدد خمسة ستة أحديث أو سبعة أحديث مارك الله فيك